وَجَالوا لِلههِم مِا دَرَأ مِنَ الْحَرثِ وَْأَنهَا مِنَ الصبَ فَقالوا هذا لِلَّهِ بِجَمِهِمْ وَهذاَا لِشُرَركان إِ فمَا كانَانَ لِشرركَ إِهِمْ فَنَا يَصلِلُوا الله وَمَا كانََ لِللههِ فَهُو يَصلِل إلَ شُرَركَ إِهِم